في آدم أرسل الله خبز إلى واحد عين في المرة السابقة عن الحياة حتى الروح وعلى الحرارة الروحية التي تأتي من الروح القدس وتنه من إنسان كارن تعطيه الحرارة وعايزين نتكلم النهاردة عن الآية اللي بتقول ما فيه فيه مفيدة يعمل مفيدة لا تستئن الروح الروح القدر يعمل قيدا ولكن له لا يلغي صبريته ويعطونا الحراره ولكن لنا الحريه ان نختصر بها أو الثقه فهو لا يرغمنا على الخير وان كان يقودنا الى الخير فممكن ان الإنسان يطفئ الروح وممكن ان يخزن الروح ويمكن أنه يقاوم الروح وممكن ان يجدد على الروح وكل هذه الاخطاء له ايات الكتاب ما في الكتاب المقدس تثبتها لا تخطئ الروح درجه من الخطا اقل بكثير ان, ان الانسان يقاوم الروح او ان يخرج الروح الخدس من خلف انما يبطئ الروح وعن يفقد الحراره الاولى يبطئ الروح وعن يفقد الحراره الاولى يمكن ان يدخل في هذه الايه كل ما يقال عن الفتور الروحي واسباب الفتور الروحي لان الفتور الروحي حاله من حالات اخطاء الروح وابطاء الروح تنطبق على ابطاء الشعله المقدسه التي في روحك البشريه وايضا ابطاء عمل الروح القدس في القلب تنطبق على السيره ونجز واحد سيره ياريت ينتفها واحده واحده من أسباب اسباب الروح الكسل الكسل والروح الكسل والتراخي والتهاون في كل عام الروح والانسان الروحي له الجديه وله الخميس وله الحراره في كل روحياته إذا بدأ يكتسأ، فانقطع الشعلة المقدسه التي فيه. والكتسأ عند الإنسان ربما يجد له أسباب كثيرة، وربما يجد له خبرة وأعذار، وبالوقت قد يتحول إلى عادة أو إلى طبا. ويأتي وقت يحاول الإنسان أن يقوم فيه من أسئلة كله القصيرة، ومن ضمن علاج الكسل الطفيف، أن الإنسان يغصب نفسه على العمل الروحي، ويغصب نفسه على فرق الكسل، ويغصب نفسه على النشاط، حتى لو كانت لا تجد رغبة. في قلبه تدفعه روحه إلى أي عمر مخلص ومذلك يقول ماري إسحاق اجتب لسه على صلاة الليل وزبها لذنين اجتب لسه على صلاة الليل وزبها لذنين يعني ان كنت تعبان اذي نفسك انك خطت تصلي ولو انت تعبان وان كنت معثان اذي تبلسل انك خطت تصلي ولوfolgنك نحفان ان كان لا رغبة لسه السوم انك خطت الي كنت انت ان كان لا رغبة لست القراءة اذي تبلسل على قراءة لا تعود نفسك في الكسل لا تعود نفسك في القسل واذا الروح القدس دعاه اي دعوه نفسج بسرعه لا تتباطؤ ولا تؤدل فالتاجيل نوع من حرب الكسل قلبي سواء كان تاجيل التوبه نوع من عمل الكسل او سواء كان تاجيل العمل الروحي برضه هو نوع الكسل لا تؤدل لما تؤدل بخطئ الروح وتتقل الاشتياق في قلبك نحو الصلاة او نحو القراءة او نحو الصوم او نحو الصوبة تتركني لما بتركني تتلم عن البر والبيلونة واتعبته وارتعب في نفس الوال فالعمل من أعمال الروح يتجيبه حرارة ولكنه أقصى تاجه الحرارة الروحية لما لم يمثل ولذلك عدم الشنكين في المناهج الروحية نوع من الكسل الروح بيطق دوح فإنك في نطاقك الروحي بتحصل نفسك تجريب روحي عايز تنفذه وتبقى بمنتهى الحراره واضع التجريب وتيجي ساعة التنفيذ تتكاسل وتجد لنفسك اعذار حبب فالكسل نطق الروح الاعذار خط الروح الحبب خط الروح التاجيل نطق الروح كل دي اسرقه خط الروح تقول ليه روح انقفز اقول لك العمله بتؤجل بتتكاسل بتتهاون ما بتلفش الابن الدار الحاكم الان وخجل الابل وقال لو اتكل شويه سنه انقفزت روح العمله كانت حراره الثوبه زالت في القلب قلت اكل وافتراق قولنا الله مثل غير عندهم النصار عندهم الساسر تلاقي مثلا الفرق بين راهب عمال وراهب بساسر طبعا نتجيب في العمال على البساسر مش بطال يعني ويخش بطال يعني الراهب العمال من الساعة ثلاثة في سجل على فرسته يكون خارج بره الليل على طول اول نصف من ترسيخه ياخد شويه ميه على عنيه يضيع منهم النعسان ويصرف كرسي بشويه ميه غرزه ويروح على طول عالسنين فاذا حضر صلاة نصف الليل وحضر التسلحه يقعد اليوم نصيص روحيه راح الثاني يدرب جلط نص الليل وهذا يدرب ثلاث دقات على ثلاث ثلاث أجعب يقول حاضر هاقول في الثلاث دقاء الثاني في بعد ما في في يكون في سبع دقاء لعني السيطان مبتوب يقول له الشاب تقول ما لديك عندنا خلص. فإذا صنع الجرس ولم يقم يعصي اليوم السلم لأنه لم يبدأ بداية روحية جميلة لم يبدأ بالنصر جلس نص يطيح في آذان الرهبان ويقول قوموا يا ذن النور لي رب القوات يسلينا معلينا السوء يعمل الفوق من فوق المكدس هي السوء ستتفع ركس من فوق المكدس لأي داخله تغيبين هذا نوع من الأمور النصر سلسل نفسك سلسل نفسك سلسل. سلسل ان أي إنسان يأخذ الحياة الروحية بجديه والبنساط وبعد الفصل لا يمكن يحتج القتيل ولا يمكن يثبت الروح القول فيه أنت جاي تصر وتلاقي شعور بالجواز بيقول لك انسى الشعور اللي بالجواز جاي يثبت الروح بالجواز بيقول لك انسى وتقول هذا هو اذا استنيت توجه من خصصان يخش ويديك اقصر وانت بتخص ولا تعمل تلوث غلبه ربنا تلوث غلبه زي يعني لا, لا بد حد يخليك يعني وجدتك الصلاه تخليك اسمك انت ولا ويا ريتك انت ويا فالكسل الروح والتراخي والتقدير بيطفئ التراخي في كل شيء يعني مثلا التراخي في طرد الأسكار الخاطئة التراثي يجي لك كثرة خاطئة كثرة شبيرة كثرة أسكت ضميرة نتحايفتك لا لا لا لا لا فلا يترثتها على طوب بكل قوة حساسة إذا كانت كويس وقالت لو يشوف الفترة ده يجيلي على كل يوم انت عارف تشبك عن كيف لكن اذا تراتيك في طرد الفكر هيجيه وقت تلاقي نشهاد وتلاقي الفكر عليه وعطى التو عليه وعطى سلطان عليه لانك صرت من بتوعه اتبنت واتطرفت بولوك فهذا الفكر الغريب ده عليه الآية الغريب في فكر غريب يترد برد يترد برد إذا ترى خيس في طرده هو يخيطر ويعمل نفسه من اصحاب البيت ويقوم بالترى في قرض الفتر ياخذ الفتر السلطان عليه وإذا تقدر تترده بعد كده وتكون خلق أصبع في روح تكون إيه خلق ومظروف الإنسان اللي يكون عنده حرارة بالروح يكون حرارة ايجابيه وحرارة سلبية حرارة ايجابيه في العمل الروحي حرارة سلبية في طرد الأفطار في طرد الخطايا في طرد كل ستر غريب كل كمية غريبة كل شهوة غريبة أجهب الروح من ضمن إطفاء الروح التقصير في السلوات لأن الصلوات بتنهي بالروح وبترجع السبب بربنا وبترجع الحرابة موحدة تقول لي روحي انتفعت أقول لك الأبناء بتخسر في صلوات يريد تاخد تدريب تدري ديوش أو عزينة من النهاردة أنك أنت لا تخسر في صلوات هتقول صلواتك بتقوله ولو كلمه أحده ولو ظل وحده ولو قطرين ثلاثه من اجليه انها حرب شيطانيه معروفه ومكشوفه وهي كلمه رفيس حرب شيطانيه كل صراحه اقولها ليك حرب شيطانيه معروفه ومكشوفه كلمه رفيس واحد تقولي صلاه الساعه الثالثه اثناء النهار انا مره قلت في محاضره من المحاضرات هنا قلت منها ماخدتي عشر ثواني ممكن القطع الثالثه كلها تقولها في الدقيقه او مصطحب قوله في الدقيقه وفيها ايه ده انت حتى لو جدت في الشاعة الثلثة وانت قاعد كدك يا رب قدس أرواحنا وأخصارنا وأسادنا وأولاد من دمس الجسم وروح واعطيه يا رب حياة روحية معمولة أمانة وخل روحك الكدوسي تنكا تنكين تنكين باش؟ قالت قال أبيك خلصي الثلثة كده يقول روحك القدس يا رب الله العظيم يقول أيها الملك السلوء سكسل روحك ما الان بيتسخلك والصلاح بيتسخلك والسلسلة يفعيزة بيسا... تسخل أحسن تجن يا يقول لك يا أخي. يقول لك السلبي انك لا لن بتاخد قدر على الوقت به بتاخد ايه على الوقت دابت اقنابت في الجنة السلام سرقت امرأة الوقت بتاع الحكومه طب ولو دابلت خسر يقول سيقلنا اتسرقت الوقت قلت تسليك وخدرتك وغبح ومفت اكتر ريشي وحرطي اتسرقت ودابن ادربت كل ماسك في وقت سرقت ترفع قلبك لله زي ما ده انت في الشعب التالت وقلت اعطيني يا رب روحك القدوس روحك القدوس لا تنزعه مني روحك الخدس يحل يحلف قلبي وعقلي وكسري وسنشعر اللي يكسري هو اللي قد وهو اللي هيخليني اصل للتالت هو نفس روحك القدوس ده اللي هيخليني اصل للتالت استغن اشتغل محمد شخص وبس روح لا تجلس في الشاعه الثالثه ككثلة مجمدة على كل شيء انت فتوكو السكتان السكتان عمل فيها شهيرا يعني اللي الوزرات مجمد فيها ارواح الناس ايضا ربط المساء احوالك كلهم كده تجيب كي فسان اتقاط ولا تكف. تخرج النهارده من الابتناء وتقول انا هسلي السلسة ببعنة ربنا وهسلي السلسة ببعنة ربنا ولو هقول كمتين ولو هقول ايه كمتين لو كنت حافظ هقول اللي حضر ما كنت حافظ هقول لنباني اي كلام ببعث اللهم لكن لا يفتش وعمل لك بركان رفو اياري تجيب الصوب عليها سالواتي الساعة السلسة في سيالتك متاخذت بدل اللحظة والتسان ويسوقت تجراها في نفس النوم. وفي الكعب كان لغاية لما تحرص لما تحرق. الروح بتنطفق بتنطفق من بتنطفق يعني ما في دقايق بتروح في الوجبينة بيكلمك في السرق. ما فيه دقايق بتروح في التعريف على الأخبار ما فيه دقايق بتروح في لا عمل ما فيه دقايق بتروح في أي فكر ده ليس السلامي. ده دقيقة لما تصل وطيث الصلاة أليلسا في العمل واخلاصا للعمل ونصافا في العمل الإنسان الذي يسير في كل واجباته الروحية كما ينبغي تكون روحه حارة بالسلام حارين في الروح بطيب بالكثنان ولا تنتفع روحه بالسلام وإن انطفعت يساعله يعني روحه لا تنتفع وإن انطفعت يساعله يساعلها بالصلة ومستمره لأن الصلب يفكره بالرب الله الصلب يفكره بالخوت الصلاة بيعطيك حرارة روحية أيضا باقي الواجبات الروحية زي إقرأيك الكتاب زي السأهولات زي السراثين زي الأرخان زي الاجتماعات الروحية كل دي بتحمس حياتك الروحية وتصير اول الإنسان يكون بارد وتعبان ويخضر اجتماع أو يقرأ أو يرتل أو يتكلم كلام روحي لأي نتل رجعت روحه في فيه فيه افتدف حرارة تعود جنوح بعد ما تنمشي ربنا افتدوا افتدوا ويقول يا رسل قلوا كمسا بشكل وغالا بيك المزيل يتقطون روحيا لتشبب تقطهم اهلمهم واضلاتهم الروحية لعن روحه تكبره وحص الضرودة ممكن يتقطه لما يبسع الروح ايضا انما لا تعطي الروح غذائها من كل حي يعني الروح عايز اغذيه كثيره سواء اغذيه بالعباده بالصلاه بالتامل بالقراءه او اغذيه بالفضيله بالحب الالهي متتغذى بالحاجات دي متتغذى بالاجتماعات متتغذى بالصنافير متتغذى بالانفراد الروحي بتتغذى بمجرد التفكير في ربنا اللي بتقعد تفكر في ربنا ولو معملتش اذا بتصف روح روح بتنتظر كل ما تقول لا يوجد وقت للروح انت تصف الروح المفروض انك انت في توزيع وقتك تدي وقت الرب الروح تلطفئ ايضا بالشهوات ومحبه الشهوات الروح تلطفئ بالشهوات ومحبة بالشهوات يبقي ان شهوة خاطئة تأثر قلبك ست اروح اي شهوة خاطئة اي شهوة عالمية حتى اي شهوة في الانتقام من شخص اليه تلقي كل دي اطفئ روح سهوة انك تتففز بترابطة انك تعمل انك تؤذب قبولك كل روحياتك الفترة لعنك سهوة بذرة بذرة دخل الدوار عايز تكون روحة في الحرارة ابعثها عن الشهرات الخاطئة لأن الشهرات الخاطئة تبقى وكل مثال الشهوة عليقة في القرن كل مثال اطراء الروح أكم وأعمل لو قدت لك فهو لا تستسلم له الاستسلام لها, لها يفع الروح مما يفع الروح أيضا على العناد مع الروح أو رفض الشركة مع الروح خط يعني روح الله بيجيك وعايزة تشترك معاه اذا رفضت تشترك معاه بتتفئ الروح العمال ضد العمل الروحي بيتفئ الروح ضمن الأشياء التي تتفئ الروح الأجواء غير الروحية اللي الإنسان يعطيها الأجواء غير الروحية وحاول انك انت تعيش باستمرار في جو روحي على سان صحية في حياة روحي على رأيه بالسانة المهضان بيقول اذا انت مشيت مع انسان صالح من ان ليست بالسلوسة يقدمه في الروحيات عشر سنوات واذا مشيت مع انسان من خلق يرجعه تلتين سنوات الأحاديث غير الروحية والفكاهات غير الروحية الكلام الانتلامي الكلام غير الروحي عموما يعني حتى الكلام في الأخبار وفي الشفوق اي أيها تلاقي السفق إيه انسان يقعد معاك قعده يخلوك تخرج وقد فقدت الكثير من المحيطين كل حركات الهاشم ولذلك الانسان اللي يجي يحضر قداش مفروضه هو خارج من قداش يروح على بيته على طول وصير موجود في القداش ومتناول ومتعزي ومندمج في الصلوات وماتت رايك خالص ويخرج من قداس واحد يأجل ويستحل موضوع يكلمه أستاذ الغرب يتفق في, في, في, في, في, في, في كل الوحيات اللي لذلك كان في الكبير السبيل ركب وهم خارجون من لا وأقوى فرده وفرده ولمهم فرده فرده بعد مطلق من العالم أقول لهم هذا ذا فرده عن من السلام المنحل اللي يكسئه نفكركم الشيطان يعني هين عن نصر سليسة لأن الحمس يقول لو مناعتوهما يروحوا غزب عليهم هو يستهلهم بره السليس وهم رجالهم لأنهم تعالي ايه معهم لغاية لما لهم غزب عليهم يضيع عفوض اللي قبرهم السليسة فإذا واحد قابلت بره السليس وقالت تعالى كل ما عنيش في ساعتين إذا قلت أنا مجرور أوفد بي أه أهرب الحياة أوفد رسل أعساك رسل اعتراف كل استياقات الوحيل موجود كل من عنده من نجم ومن الصعب ومن من الصعب القطير من انسحاقه من بقه يتم موجود موجود وراح من الاعتراف وخرج كمان اخر روحيات قالوا خلاص صح مني دلوقتي وهو خرج من الاعتراف واحد يقابل انه مش ماتت اخد نكته يا عم ميت من اجل خطايان واثام كثيره انت عارف انت الصحيح <تصفيق> الأنسية هي نفس الوقت بيبنع كل حرارة الوحية إذا ما يهدك ما تفعطوه فلأ من فاية فاية السؤال لكن في ألقات حرارة روحية لا يجوز لك إصلاقا إلا كنت في فئها وفي نفس الوضع الأخير كل نواة الله كل نواة الله يلعبك بتعبث بروحياتك. <تصفيق> دي بروحياتك صعبه في الدراسات عندك الحراره الموجود عندها الروحية اني اسكر زي الحراره والوصيه التعريب بدون قرصطول طب هتبقى اتشرق اضرر لا سبب الناس يعيش في الحياه الروحيه وانت في خط المستقيم ثالث لكن كل وانت في خطه كل من يتعجل يتقلب وكل من قلبي تقلب خضي بعدين توصل لحد اذا اردت ان تعيش في الحياة روحيه عشت في خط ثابت في منهج لا تسير كل يوم بشكل ولا تعذب بل بطرق كثيره ولا شك أن كل واحد فيك عادت تماما يهدي الاسباب انك تطفئ روحياتك ولو تكون اسباب من داخله واسباب من خارجه اسباب من داخله من أفكاره من شهواته من انفعالات قلبه عسكار اللي هو في, في حواسه الطائفه ايضا قياسه الحواس المتبني على الحراره الروحيه ومطفئها وكم حواس في له اخبارا لا يستفيد منها اطلاقا بقدر ما يندرج ومع ذلك وجانب حساسا حساسه ايه وايه ايه كمان يجيل الوحديها حاجات ويقبلها مديوش يسعى وراها فبزين يكون عندك يقبلها مديوش يسعى وراها فبزين يكون عندك حراره جوفيه وانت حواس اتقصيت عايز تسمع اخبار عايز تسمع قصص عايز شعر الجو عمل ايه مش كلام جوه ايه وكيف يجيل يجيل الاخبار وتشأل وفلان يبقى ايه وبنعمل ايه وبنعمل ايه وشغلانة تصفت بيها روحياتك وتتدخل فيه لا يعنيك وتبلد مدسك اشبابا لطياسة كترة وطياسة لشعرة وبعدين تقول ايه اللي تصفى روحه وهو انت جاري اقرأ برفس عنات في يعني بص بص وكان وده رائع مثل اللي كان رايح في مكذب وده شكله في الشكل ده داخل في جدول زامن في ذلك اه لا ده كله بص في البتاع على نضامه الروحيه كان الراهب من قياده الحواس يقولوا في حاجه قبيله من القضاء الروحيه يسميها جمع الفكر وحفظ الحواس جمع الفكر وحفظ الحواس حفظ الحواس يعني حفظ الحواس من القياده السمع والنظر والسلام والشنب واللمس كل الحواس وجمع الفكر ان الفكر من ما يقرب تجمعه لكي تلتحوه وقرناه هل عندك طبيل الجمعي الفكر هل عندك طبيل خفز الحواس ولا توجد طياسة في فكرة وطياسة في حواسك ان وجد في فكرة وطياسة في حواسك هتوجد طياسة في صلاة أجل لأن عقلك اتعود اللي ينفسه من المصلب مش قادر يجمع فكره في الصلب يروح رايك يسرق شرقه بس يتعوض بالشراحات فيانسف الحواس بتدفق الروح وفيانسف الكسر بتدفق الروح ولذلك عليك انك تجمع فكره باستمرار مش بس في وقت الصلاه وفي غير وقت الصلاه كل ما نادي اتكلم في حالي وايه اللي دخلني في الموضوع ده طب والموضوع ده هيسد ايه لما والموضوع ده هيسد ايه لما اسال عنه كل ما انقهر هيتسد ايه لما او بساق عنه, عنه وانا مالني بصراحه قوم بيعملوا ايه بيسد كلمه إيه في حالي كل هذه الأشياء تفق الروح خليك ضعي عن كل هذه من الأشياء التي تكثر الروح أيضا التحول الشريع من حياة الإنسحاف إلى حياة الفرح يعني حياة السوبة ينزبه الإنسحاف الغل وينزمها الاستضاع وينزمها النبل وينزمها توجيه الجاه ونوم النفس اذا انت فرضت بالشياة الانتحار الى حياة فرق بسرعه وعلى طول انت اعطيدي بهدى بخلاصة والحياة كثيرة بشعة الحدد دي تلاقي نفسك روح البدء الثلطة اعطي نفسك كرصة لانتحاط الخلق للندم عن خطايا القديمة ولو دينك دين نفسك أمام الناس كله تنفسك أمام الناس كله تنفسك ولكن خلوث إذا الى ذاتك حاسب نفسك ووضف نفسك وقوي النفس وعات النفس وايضا تدين ذاته وتسحب قلبك وزي الآن المرسل لا بالتراب بالتراث لا فقط هذا الأمر هو الذي يعطي حرارة ايضا للمصانع في انسان بيضرب مصانع بالجسد بس نفسه بتنحني لكن روحه ما بتنحنيه وفي انسان اصحاء مصانعته يكون بيزكت ذاته بيوضح نفسه ليتذكر خطاياه بيسحق نفسه ليجعل نفسه في إلى الى التراب فيعطي حراره لمصانعته لكن مصانعات بالجسد بس بدون اشتراك الروح حبات نصيه جهز ليس أنت سأفعل كل هذا. ترى الاستمرار من الصوبة إلى الكذبة بصفة روح. كل الإنسان أخذ فترة قوية حياة الصوبة الكذب الصوبة من ذلك الأسياء الأنذة التي تبت روح التحول من الجو الروحي إلى الجو العلم التحول من الجو الروحي إلى الجو العلم يعني زمان كنت مركز في الروحيات بالوقت مركز في البحوث. معرفه ما كمان البحوث من تعالج حرب الافكار يعني اذا الوقت حرص بفكر لو دخل في حاجه عميقه زي البحث تحول أفكار وايضا تمنع الشكوك لكن التحول الكامل من الجو الروحي للجو العلمي بنفس الوقت بيحول الانسان إلى دائره معارف ولكن لا روح فيه يبقى رجل كسر وليس رجل, رجل روح بل لأسف أحيانا للروحيات بتتحول إلى فلسفه حول إلى فلسفة. يعني واحد يسرح لك الروحيات كما لو كان يشرح علم اسمه علم الروحيات لها اسباب لها مقدمات، لها نهايات، ولها فلسفه لها دراسة، والسجيس الخلامي ألم، والسجيس الخلامي عظمي وصدرها تحليقات العلم وربما الناس يرتبطون في الروحيات يرتبطون في الروحيات ومعرفت لي إذن الوضع الروحيات تحولت إلى سجل الإنسان البصاقه التي في قلبه ويتحول من عابد الى عالم يتحول من عابد إلى عالم يمكن يقعد يتامل تامل روحي يقول لك انا بفكر في مشكله كبيره جدا يقول له ايه المشكله دي نقول لك بفكر من الفرق بين الحلول والملح هل في هل فاكر بين الحلول والملح ده على بالنا نفكر ايه اللي يطلع بلد الحلول والملح يكون واحد ثاني سلق من غير بطاطس الحلول الرقفه سلق بالروح الملح الزلاء لا وتلاقي يا أفكارهم افكارهم تردت حينما حولوا المسيحيه الى فلسفه لغوله الرسول حارب هذه الفكره جدا وعلم اتي اليكم بالسلوك والكلام لئلا يتعطل قليل المسيح يتعيد المسيحيه تتحول الى فلسفه رق في بساطتها وثير روحياتها ولا تتحول الى فلسفه وربما الانسان تقرا له كتابا روحيا فتجد البساطه الروحيه وانك منتاب معاك السلام ومنتذب ان تقرا له كتاب روحي فتلاقي تتذكر فقط لاول تفسير تتذكر لا ترى النبي وبعدين عقلك الروحي هذا السفس لا إفقار لا إزدراء لا إصواع لا إسداد لا إحداد وخصوصا إذا شخص راح بخلص في موضوع روحي وقال لا أجب كذا، سجل لا كذا، الأبراني سجل كذا، أجب الترجماني سجل لا أجب النسخة السينية للكل والنسخة للكل والبطس لا من اول سطرين دعيش بتاع بحوش لذلك تبقى الطعب لو الله صلى الله عليه وسلم ويبقى بالفنسة الروحيات حرارة الروحيات بتدرس في موضوعها من المحبه وقف عن الايه يقولك واحد لا الايه دي جاية من في مين ولا جاية من اجابي اتكلم توجهت جديده ايه انك لا ده الخاموس انفلالي قلبي الخاموس انفلالي لو صرت المحبه ولا حتى اتحركت حد الريس خلاص وقف من ضمن اصفاء الروح ان الانسان يخلو للروحيات الى علوم ويحول الدين الى فلسفه ويحول الحياه الروحيه الى نظريات ياريت انك انت كلما يعمل الروح فيه تعطي فرصه لحراره الروح ان تشمر فيه وابحث بينك نفسك عن اسبابك الخاصه ربما توجد اسباب اخرى في حياتك غير كل ما قلناه انظم انت بالذات ولا ينظم كل ما حولك فاعقد يدك بالذات تذين اسباب النفس في الغرور